جَتِل الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها بان Famay ya'mal mithqala dharratin khayran wa man ya'mal mithqala dharratin